يا رسول ومنقذ الكل البشر من حضنت القاع شرفت الحجار من من حضنت القاع شرفت يا رسول ومنقذ الكل من, من حضنت القاع شرفت يا رسول ومنقذ الكل intidana ya nabina dikhtidana ya nabina min hiban هل ولدت بشهر اول من ربيع من ثروعه سادت الدنيا اصول شرفك من الرجس هو السنين وانت شرفت الخوج يا ابو البتول اللي حملت الجر مطيع انت اكبر من حكيناش ما نقوله بيك اهتدينا يا نبينا بيك اهتدينا يا نبينا لولا من عدنا البصار من حضن القاع شرفت الحجار من حضن القاع شرفت الحجار كل البشر من حضنك القاع شغلت الحجار يا رسول منتدى كل القصار من حضنك القاع شغلت الحجار بك اهتدينا يا نبينا بك يا نبينا من حضنك القاع شغلت الحجار يا عاشر ما كثير حاجه رتخبرك يا محمد بن ولو تضرب وقتي أنت يا حبيب قامت احقد الكفر بينا يا طبيب الكون ما غيرك طبيب العتب لا يسوى العتب جعاتبيك لا تشيل شي عث لا الهمجيم بك اهتدينا يا نبينا بيك يا نبينا من رزايا الوقت وهوان القدر من حضن تلقع شربت الحجار يا رسول المجد لكل البشر من حضن تلقع شربت الحجار يا رسول مستر الكل القشار من حضن القعشر بغت الحجار بك هدينا يا نبينا بك يا نبينا من حضن القعشر بغت الحجار من حضن القعشر بغت الحجار يا امن الله ما غيرك امين يا سليل القهر يا خير المساب قد ما الأرض خيرا بعد حين يا مثلك يا رسول المنتجب ما خلق ربك سما ولا فرقد إلا من اجلك يا ابن سهر العرب فيك اهتدي يا نبينا انت حمايه الخلق يوم الحشور وانت حمايه الخلق يوم الحشور من حضن القاع شرفت الحجار من حضن القاع شرفت يا رسول الله انت اللي من حضن القاع شغلت الحجار الرادود الحسيني عباس الملة كلمات الشاعر الحسيني ابو اسحاق الجابري الاطراد والهندسه الصوتية مؤيد الاسماعيلي وابو حمزه التميمي من حضن القعشر نفتر حجار من حضن القعشر نفتر حجار